ya amr el le ayya mahla lel wey habibi يا زمن ساعتك ليلة دي الصغرة بقت جنبه جميلة وحياتي مجاتش من الليلة دينا قلبي ما ستبقي بمع صحر وانا ما تمشي يا عمر الليل يا محلل الليل ويا حبي صهرانا مش هتعب برضو مدام حضنا وما عليك ليل طويل وحياتنا لا ترجع من الأول خليك صهرا حف معانا ليلنا أجمل إنسانة لو أفضل مثل الصهرانا مش هتعب برضو مدام وياك Kysymysi ja aya liille,